وَإِنْ أَخَذْنَا مِنْ سَاعَتِكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّغَىٰ ۘ فَخُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ۖ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَأُشْرِبُوا فِي قَنُوهِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ وَاْتَّبِعْ مَا أُمِرْتَ بِهِ إِيمَانًا كَمَا أُمِرْتَ